وكان مختار السيد الخوي رحمه الله ان المعتبر سابق والاعتبار لاحق وكان دليله على ذلك ويقول هذا هم بمختبر القاعدة لا بننسى خاص، وكان دليله على ذلك هو ان المعاملة التي وقعت فضولية كان مفادها التمليك والتملك من حينه بمستوى الاطلاق ومن ناحية اخرى اصل أن الإجازة نافذة قد فرغنا عنه لأنها لو لم تكن الإجازة النافذة اصلا بطل البيع ولا تصل النوبة إلى البحث عن الكشف والناقل فالنتيجة هذا عليكم السلام الله النتيجة أنه إذن الملكية التي حصلت هي ملكية ملكية ذاك الوقت يعني أن المعتبر سابق، وإن كان الاعتبار لا حزن خب شبيه بما قاله السيد الخوي رحمه الله قاله بعض أصحاب الكشف فقالوا بأن الكشف الحقيقي وفق القاعدة ما نحتاج إلى نص خاص وفق القاعدة الكشف كشف حقيقي وذلك هم بما يشبه هذا البيع وهو أن الإجازة لحقت ذاك البيع وذاك البيع كان مفاده بإطلاقه التمليك من ذاك الوقت والإجازة لحقته والمفروض أن الإجازة منفذة إذن نفذت ذاك البيع بس هم قالوا يعني فرقهم عن السعير الخوئي أنهم قالوا بالكشف الحقيقي والشيخ الأنصاري أورد على هؤلاء كب إيرادين، وهذان الإرادان ولو بشيء من توجيه أو تغيير يردان على نفس كلام الشيخ، يعني هذينك الإرادين الذين يبطلان كشف الحقيقي على القاعدة يعني يبطلان أن يكون الكشف الحقيقي على القاعدة يبطلون تقدم المعتبر الذي لا يسمي السيد الخوي بالكشف الحقيقي ولا بالكشف الحكمي أيضا يبطلان على القاعدة ولا فرق بينهما من هذه الناحية اولا ونحن الآن ما يهمنا مناقشة الكشف الحقيقي يهمنا مناقشة كلام السيد الخوي فنطبق هذين على كلام السيد الخوي فنقول اولا أن الإجازة صحيح أنها تعلقت بالتمليك الشيخ الانصاري هكذا عبر قال تعلقت بذات التمليك لا بالتمليك من حينه هذا أسلوبه إشكال السيء خويك. خب احنا هنا نغير اللهجة شيئا ما نقول ان أن الإجازة ما ت... أن الإجازة تعلقت بذات التمليك بذات التمليك ليس بالتمليك من حينه من قول هذا الشكل حتى يرد إشكاله بس. ولكن خوي رحمه الله وهو انه ذاك التمليك كان تمليك من حينه الله يقولون من من ان الله يقولون ان الله كذا، ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله تعلقت ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله بل الشاهد على الخلاف الشاهد انه ان الاجازه ما تعلقت بالتمليك من حينه وانما تعلقت بالتمليك من حين الاجازه الشاهد على ذلك لو أردنا أن نقيس هذا أن بالقبول طبعا احنا خمنو من بالقياس من بيد نؤمن بصحة القياس ولكن أقول يمكن أن تكون الإجازة القبول يمكن إمكانك هذا. يمكن أن تكون الإجازة إجازة من حينها لا من حينه كما عن القبول قبول من حينه لا من حين الاجاز مع مناقشة ذكرناها افضلناها قبلا ما من الكراس وثانيا اشكال الشيخ الانصاري يقول افرض ان الاجازه تعلقت بالملك من حين البيع لكن من قال ان امضاء الشريعه هكذا يمكن أن يكون امضاء الشريعة ما دام أن امضاء الشريعة يأتي متأخر يأتي بعد الإجازة فمن الممكن أن يكون أن الامضاء الذي يأتي بعد الإجازة يأتي بلحاض ملكيه من حين الإجازة فهذا هم نورده على السيد الخوي رحمه الله ونقول فكيف يثبت بمقتضى القاعدة أن المعتبر سابق ما قلنا مستحيل أن يكون المعتبر سابق لا ما مستحيل كما هو شرح في بيانته, في بيانته السابق ما يقول الصحة لكن كيف نعرف وما هو الملزم الذي يلزمنا بالقول بأنه بأن المعتبر سابق المتحصل لنا من كل هذا هو انه كان المفروض ان نمسك ان قل ان كيفيه تقسيم تأثير تاثير الاجازه الى اقسام وارد في تقريبا كل كتب اكادرينا وكل سلك مسلكا في كيفيه التقسيم انا احس ان اصل اكثر شيء فطريه وموافقه للفهم الأولي العرفي نفس التقسيم الوارد في المقاس قدنا أربعة أقسام أو قل ثلاثة أقسام وبما أن الكشف الحقيقي يكون إما بعنوان الشرط المتأخر أو بعنوان شرط التعقب ولهذا يصير أربعة أخصر. القسم الأول الكشف الحقيقي بمعنى كون الإجازة شرطا متأخرا أما بمعنى كون الإجازة بمنزلة العالم المنصوب على باب دار للاماريه والكاشفيه عن وجود مجلس عزاء مثلا هذا لا لا لا لأنه محال ما مح مو محال لكنه مقطوع البطلان حقيا هذا, هذا مطلب اذا هذا المقطوع المطلقيا من حسبه نقول الاجازه كاشفه على اساس انها من الشرط المتاخر وايش الشيخ الانصاري وشرحنا قبلا ان هذا ما يرد عليه والشرط المتاخر واقعه ولبه عباره وكل شرط ليس فقط الشرط المتاخر حط الشرط المقارب لبه وواقعه عباره عن ان تقيد جزء والقيد خارج وكل مشكله ما بين الشرط الشرط في اخر كل جزء متاخر الجزء المتاخر محال خب التشهد التسليم جزء متاخر في الصلاه خب هو محال الشرط المتاخر كل جزء متاخر تقيد جزء تقيد خارج فإذا اولا الكشف الحقيقي بمعنى أن الإجازة شرط متاخر ثانيا الكشف الحقيقي بمعنى أن التعقب شرط نعم هذا الثاني نعترف أنه خلاف ظاهر الأدلة الأولية لأن ظاهر الأدلة الأولية أن ال الشرط الحقيقي عبارة عن الرضا أو قل الإجازة القبول الموافقة ما شئ تفعل معنوى التعقب هذا خلاف ظاهر أدلة الأولية الثالث الشرط الكشف الحكمي بمعنى أن الإجازة توجب من حين الإجازة أن تترتب ثمرات الكشف الحقيقي من حين الإجازة ترتب بقدر ما يمكن يعني الشيء اللي فايت محلق فايت محلق واللي ما فايت محله يترتب ولا يهمنا أن هذا هل هو بعنوان أن المعتبر سابق أو لا فقط هو بعنوان أن الآثار آثار الكشف الحقيقي هذا ما يهمني قول المعتبر سابق أن أو قل أن الآثار آثار الكشف الحقيقي فقد شرحنا أن كون المعتبر سابق يجعل الكشف حكميا في الحقيقة هذا كلام السيد الخوي في روحه شق من شغل الكشف الحكمي غايه ما هناك هو تحاشى من أن يسمي بالكشف الحكمي باعتبار اعتقاده أن الكشف الحكمي لا يمكن إلا بالتنزيل لا يكون إلا بالتنزيل والتنزيل ناقش في التنزيل ببيان يعني في ما سبق خالد. إحنا نحن قلنا أن التنزيل إنه إلا تفننا في العبارة لا أكثر. التنزيل ليس شيئا نحسب له حسابا بالنسبة لحق المطلوب. رابعا النقل. ألف الرابع هو النقل الصريح يعني أن ال إجازة تؤثر من حينها والآثار التي سترتب ايضا من حينها الآثار السابقة دعنا قنف الآثار السابقة ما سترتب وإنما من حينها هذه هي وجوه الأربعة هذه هي صور الأربعة الموجودة أكثر من هذا ما أعدل أصل مشي الشيخ الانصاري بقطع النظر عن الإشكالات اللي أوردناها عن الشيخ الانصاري أصل مشيه أنا أعتقد كان هو المشي المناسب والمشي الذي يكون وفق الفطرة وكل مشكل أهم خب وبعد هذا نقول هل احتمالات الأربعة بس نقتصر على هالإحتمالات الأربعة هالإحتمالات الأربعة ما هي ثمرتها هنا نبين عملة الثمرة ونشير بعد ذلك إن شاء الله ضمن أبحاثنا الآتية إلى بعض الثمرات الجانبية الأخرى من كلها يعني إذا أردتم البحث عن كل الثمرات عليكم بمراجعه الكتب المطولة سواء نفس المكاسب سواء التنقيح مع السيد الخولي سواء كتاب البيع مع السيد الامام رحمة الله عليه أو, أو كتب الشيخ النائمي على كل حال نحن نختصر على أصل الثمر،, الثمر الأصلية الأولية وعلى بعض الثمرات التي تأتي ضمنا في أبحاثنا القادمة إن شاء الله أصل الثمر هذه أن النماء لمن؟ النماء المتوسط بين البيع والإجازة هذا لمن؟ فعلى النقل واضح ان الاثار انما تترتب اثار الملكيه المتاخره وانما للمالك الاول ايا كان هذا المالك الاول لانه من حين اجازه تم البيت هذا واضح أما على الكشف الحكمي فتترتب آثار الملكية السابقة بقدر الإمكان آثار الملكية السابقة كلها تترتب بقدر ما يمكن يعني ما فات محله وما رأى ف... أمانه خو فات بعد وما عداه تترتب هذا على الكشف الحكمي ولكن يجوز للمالك الاول فيما بين العقد والاجازه مخالفه تلك الاثار المالك. رغم ان الاثار بقدر ما يمكن تترتب لكن بما ان الكشف حكمي وليس حقيقي يجوز لذاك مخالفه الكشف مخالفة للمالك، بل مخالفة للكل الآخر. حتى على مسكري الخوي الذي يقول المعتبر متقدم. هم يجوز ذاك في في يعني من ناحية اختطاعات الزمانية فيما بين الزمانين أن يخالف. فيجامع الأمثل مبيعا بيعا فضوليا. لاننا وان امننا بالكشف لكن الكشف حكمي وليس حقيقي فلا زالت ملكه في في حين ان المالك الثاني حتى لو علم بانه ستات الاجازه ما الحق هذا الذي اشترى الجارية ما الحق ان جامعها فيما بين الزمانين لأنه لا زالت ملكا لصاحبها الأول وأما بناء على الكشف الحقيقي ستنقلب الآية بناء على الكشف الحقيقي كل منهما لو علم بأنه ستأتي الإجازة يستطيع أن يرتب الأثر منذ قبل مجيء الإجازة لأنه, لأنه حقيقة هذا الجارية ملك هذه هي خلاصة المتلة وخلاصة النتيجه يبقى أنه خوب أي منها هو الصحيح يعني نحن ماذا نختار نحن نقول لو لم تكن لدينا ادله تعبديه من قبيل ذكر روايه وليدتي باعها ابني بغير اذني لو لم تكن لدينا أدلة تعبدية وكنا نحن ومغتظى القاعدة قلنا بلا شك أن الأصل العملي هو النقل، لأن القدر المتيقن ووضحنا أنه لمغتظى القاعدة اللي شرحها السيد الخوي على مسلكه أو مغتوى القاعدة اللي شرحها بعض أصحاب الكشف على مسلكهم كلها بمغتوى القاعدة لا تتم لا هذا ولا ذاك فإذا لم يتم شيء منها الأصل الأول هو النقل ثم هو الكشف الحكمي يعني اللم نقل ان وجدنا دليلا على الكشف حتى لو وجدنا دليل نقلي من قبيل صحيح محمد بن تيميه حتى لو وجدنا دليل نغلي. لو وجدنا دليلا على الكشف وتردد الأمر بين أن يكون الكشف حقيقي أو حكمي يقول حكم الاصل ان يكون حكمي لان انقلاب الحكم الواقعي خب خلاف الاصل ان يكون الواقعي فيما بين الفترتين في تلك القطعه الزمنيه انقلابه خب خلاف الاصل خلاف الاصحابه فا اولا الاصل العملي يقتضي ان نقل ثم يقتضي الأصل العملي الكاشف يبقى أنه هل لدينا دليل تعبدي ينقلنا عن هذا الأصل العملي أو لا الدليل التعبدي ذكر في المقام او ذكر الشيء الخوي رحمه الله في تنقيحه روايتين يدعى انهما دليلان تعبديان على الكشف اولا صحيحه محمد بن القيس الماضية التي بحثناها في أبحاثنا الماضية وذلك لأنه حينما قال وليدتي باعها ابني بغير إذني أمر الإمام عليه الصلاة والسلام أنهم خذ الوليدة وابنها الوليدة أخذها وابنها أخذها خب الى هنا وابش خذ الوليدتها وابنها مدل على شيء لكن بعد ذلك حينما قال الامام انه قال لذاك انت احبس ابنه حتى يجيز لك قلنا فيما ماضى في بحث في بحث قديم قبل قطله قلنا أن هذه الإجازة المتأخرات علمها الإمام, علمه الإمام قال أنت أخذ ابن حتى ذاك يجزلك خب هذه الإجازة متى تحل مشكلات ذاك المشتري تحل مشكلة ذاك المشتري على الكشف ليس على النقل على النقل متحل مشكلة ذاك على النقل أفرض أفرض أنه حبس ابنه فأجاز لكنه ما رح يرجع الولد ما رح يرجع ولدها سواء بني بنينا على احتمال أن الولد رق, رق له تذكرون قبل ما نسينا الأبحاث السابقة أنه كان هناك احتمالات احتمال أن الولد رق له لأن مجامعة ذاك كانت غير مشروعة واحتمال ان الولد يأخذه لا بعنوان رقله وانما يحبس ولد الوليده في مقابل ثمن الولد الاحتمالان اللذان بحثناهما قديما وبحثنا ان اي منهما اقوى لكن هذا بحثنا على كل التقديرين إنما يرجع الولاد إما مطلقان أو, أو إلى أن يأخذ الثمن إما بها شكل أو بها شكل إنما يرجع الولد بناء على الكشف إذا قلت كشف حكمي هذا بعدين نبحث عنه هذا شنو من كشف إنما يرجع الولد على الكشف أما على النقل خمصش افرض نفذ البيع نفذ البيع الولد باقي على حكم اللي كان لأن تنفيذ البيع إنما يكون من حين الإجازة هذا الولد نماء قبل الإجازة فما رح يحل مشكلة ذلك لا معنى لأن يقول أنت أترك ابني حتى أترك ابنك ما المعنى هذا؟ فهذا دليل على الكشف إجمالاً شنو من كشف رحنا بعدين إن شاء الله بعد ذلك والرواية الثانية التي استدل بها على الكشف صحيحة أبي عبيدة الحلاء هذا طالعها صحيحة أبي عبيدة الحداء حتى نبحث غدا إن شاء الله وصلى الله على محمد وآل طيب من الطاهرين.